اللهم بالك الملك اللهم بالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم يا بذلك العزة والجلال Jo